نحمد الله على فضله ونعمه أنجز الوعد وضر اليمين أنجز الوعد طارت الطايره فوق الغمامه وانهدن برجهم في ضربته وانهدن برجهم في ضربته ضربه صاحت النسن يا ضربه قسمتهم فرقه ضربه فرقتين فرقه بوش شوقاده الظلام فرقة الشيخ مرفوع الجبين فرقة الشيخ المرفوع الجبين ثارت الحارب يا وين النشامى وسارس وقال جنان الخالدين سارس وقال جنان الخالدين وانا من باع عمره والحطام يشتري باه نعيم وحور يشتري باه نعيم وحور عين وانا من باع عمره والحطام يشتري باه نعيم وحور عين يشتري باه نعيم وحور عين تكبير الله <تصفيق>